شكرا نتقضاو ا كثرني الجتهم مؤخرا قنايه طسي اني حرمت من القناه اكيد القناه ودي ابو زيان أه... مريم ما كيتش السكيتش صور ضاقتين غارين سوني قصير حن غسود سدوا يقيم تط اشنو وحي 2 وسمارتيني 3 مروه 2 امني تجاري استمغات سن ولا بودي ذا ثمار وني بودي ذا ثمار اخو غال مشكيله ان شيني 4 نيا يا زنو جمار 4 نيا يا سن انني شويه تجبسنا السور رخيف رخيف سنوا سنهم راه خصت باللي نحاش ثلاثه مغات ضروري ثو ذا ما وأنت في قاسم غارين يلا وبيوم. لا لا والله.المشكلة ذي النّي المشكلة ذي النّي هو أن الخزنة المشكلة أقدير الخزنة وهو نشيل ما مش نخزّا ذي الحشد والجيش نوذي مغارين نشيل بذان خزّا في رقيم غارين.إنه اثنين ت migrants قيمت سنيني سندر خدمت تعوّذ.إيش نت الناس ينغلت الناس نغم ما مش تساعدوا ذي النظاقة وياز الناس قوّة هالساعدوا ب... ساعدوا ثم لبطه الناس ما الناس ياقح ودار يز.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 نايح شوي تروم يدنسون فقين يا سيدي وان قابضي التموينان وياخذان نبدان قاخدان قذخ قاخدان شوي تبدئ تروح شامنزا شن خامنزا إيش نجور رومانسي نيوذغه الدانوكي خانش شعث فود نقيم مني سوالف شمعة نقيم السوالف أنا مصباح مشاعلي خن غي كيدس أقوم ثماري ما مشتورن رخون نحن زاي مسرقان اثنين نهيج عريز اثنين نت مغارينا إيش الناس يجون in is misschien In de van de maatschappijdemensie een periculoze een gevaar. In van In In de zaken van van de maatschappijdemensie is de sluiting van de kiezen van de sluiting van de kiezen van de sluiting van de van de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 انشي حاجة قولونيا غمراجين وجيونا كيس النقيمة الغياء عقوان فحرام برمي غاسي تيريك رخبابي اللقوان دين وجيونا ترتيام قبر ترتيام تت ترتيام تتسوجة دين وجيوناش تغير كلاسيكو دي كلاسيكو ترتيام هوني قو متاسنين وجيونا مرميت ناكارت ناكارت ناكارت غصب عن صبح غصب عن صبح مين غاتك تحغار مايو ثعز مر ما مايوش ما ما تغيمت تسعت من تتخذار من غاتيات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 واش مسموعه طمزيان تزريت جسم اسيدي كيش موي فراني بالاضياف ثمن غثي أتقيم ذي لي 4 تاع 9 ين غير معيو غنقطع بيسيدونو تشمس اطيابسيدونو تشمس تكمل زين المرحله 4 تاع المرحله انتسيت 4 تاع 9 غثي سيد تي ساعه هو في ساعه وما كياش لي ساعه مرمي مرمي مرمي مرمي مرمي مرمي مرمي هذو غاتي ماس الناس قينو يجونا قين بالصالون وخمني ضغطوا في الصالون وجيت في راح لا واسفهم غي تبعت تسجد هاي ومن بعد من غاثي فرحمة كديم ما سوانس قال اس ايه ده غاثي فغاو صابو وخميني غاثي فغاو صالوهن خزا غاسترم انتم غارين واسين غمي جيستيقين نشينو مين تسجام منطحن بتاي فوس طب غاثو بتي لي فوس لازرمض ترح ديري كنشان وخزا غاسترم انتم غارين ماشيقين ومين تسجام تخوة ايهو مليح لابس بخير مليح لابس بخير ثلاثة ثانية مليح لابس بخير طريمة تعودت مليح لابس بخير أشجوا بشان سيدي خبشي تعود مليح لابس بخير مليح هو تغذى إيش الصراحة الصراحة وطقيمة مني أطقيمة مني قمنسي تجمع لابد تقرب شين الحاجات خميني غير قمنسي أتكينات بسطة تحت من تسازي كوزين السنيم ما سو حرق ما زين صباحش ديت مارة تمران ما يقصد صحه خصنا تري حرامين تمران ما يقصد الصراحه والله الحياه مبره مبرثي مغارن وما تعيش مبرثي مغارن جدت وقريطه مغدار دقيق قالي ما خصش ديمان يا رزق خصيش تمرشد وكسانه غير غيش نخبه وفير ان يا رزق يقضي كتاميمه بكي غير غيش نخبه ان علميا بالنسبه انت يعني غادي بساح شوي هاهي وينسته زيادة غي طفل بارسلولونك جيش نعم انتا اهي وينسته تحية يا صحاب بارسلولون وتحية يا والله والله تصور مكدا انا ثم غاريننا تقطع خمينها غا قطعن ثم غارين يجرّون ثم غارين الطّس ويا ريز دور اتنقرب الايه الدور وجنشيني تاحن حرامين الدور العكس تحرامين إذا غيّرهم، أن دورشنا وين دا وين، تشن دين الصدق، وتورد الشارع أما قسم غارين ورقهوة، طعم قسم غا غارين، ونشين يا رجال ندو قرين دي المجتمع وش تورد تحرامين قيمة ذرقهوة، نشين تحرام النقبا، شتورد تحرامين، يا كي أبو شرغم، ولأكيد شذور وقت أبو شرغم، أدي يعذونني، يا أبو ثنيات، يا أبو جي. ولا تقولي نشيني حرامين نشيني حرامين تبعي الشارع يمشي حتى تعيق مثل حرامين يذا والله ما ترحل ما ز مش قطته ما تطح الروش أتنقرب لأياه وخميني غاق ثانية حرامين سنور ما الذي ريح كان النغ تحرامين شتقولي انت جارك وشوي وشويق أنا أخذ في في سوسو سوسو من العمرة سيدي كاربلي يمو قارس في فيه. في في في أقاموثر عذوين قارس منون قارس آل ربيوين قارس ويا الله ويتوينه يزوين لل لل لل لل لللسوس خصاصة إيش النغني <تضحكا> <نوي الستقلال> زيش رح أصول خص غ خص خص غذيني غيش نقطة مهمة كم <تضحكا> راسكش؟ <تضحكا> <أخذك. تضحكا>